معوني زين يا اهل الساحه الشعبيه قبل حبك البيت ولا وزان ولا ما ابي صوره غلاف وقول هذا شاعر وما ابي مقدمه ولا ابي خلفيه دام ابو سلمان راضي عن قصيدي كله فاستريحوا كلكم يا البنيه التحتيه دام ابو سلمان راضي عن قصيدي كله فاستريحوا كلكم يا البنية التحتية ودامي شاعر ولي مبدأ وراسي شامخ ما عليه لو زعلوا أهل الساحة الشعبية حال فيني منحني ولا أوطي راسي دام راسي يطبخ بالعزوة اليمية حال فيني منحني ولا أوطي راسي دام راسي يطبخ بالعزوة اليمية, اليمية والكرم حنا له واللي مكذب قولي لا تعنا مالها لنا قولي يلا حي اي شيخ يقلق المفروض من رهاوه ولا حنا ننحر المفروض مديونية أي شيخ يقول المفروض من رهاوه ولا حنا ننحر المفروض مديونية جعل بيه النار عسى ما يشوش منا جعل هذا للسيوف وضرب الجميع وجعل مبكيك ناصر ولا بكي خالد يحزم العز في وقت الرخ والهيا. سال محمد. جعل مبكيك ناصر ولا بكي خالد يحزم العز في وقت الرخ والهيا. أنتوا إخواني. وانا أخيكم اليوم الدفنة والعلاقة بيننا على الوفاة مبنية حتى فيصل لو بيطلع ديتنا في قبره من كذر حبيلي بيه الأمه المريّة أنتوا أخواني وانا أخيكم اليوم الدفنة والعلاقة بيننا على الوفاة مبنية حتى فيصل لو بياض العجيتنا في قبره من كثر حبي ليبيا ولما البرية جعل ملأ حبكم أعوام الثلاثة ينجلط ولا تجيه السكتة القلبية جعل ملأ حبكم أعوام الثلاثة ينجلط ولا تجيه السكتة القلبية من غلاكم والله اني صرت كني منكم والغلا ما تحكمه شرها ولا جنسية يا هلا المحررين شوفوني شوري غير قائدنا حمد ما نرتضي مولية أهل <تصفيق> البحرين شوفوني وطيعوا شوري غير قايدنا حمد ما نرتضي مولية المليك اللي يحب الشعب واحد واحد وما يفرق بين شيعية ولا سلية من شكلناه المليك اللي يحب المليك اللي يحب الشعب واحد واحد وما يفرق بين شيعيه ولا سنيه شهد له موقف صارم وعقل الراجح وشهد له نظره العليا ولا شخصيه غير لا منجيب له طاري تقولوا مثلي رددوا عاش المليك وعاشت الحريه غير لما نجيب له طاري تسوا مثلي غير يا من جيب يهطاري يسووا مثلي رددوا عاش المليك وعاشة الحرية وانسألتوني ولائي وانتمائي ملة ماني مختار في هذه وفي هذه ايه انا دمي حمر لو ماني يم بحريني غير ماني ناس المعروق معروقي سعودية ايه انا دمي حمر لو ماني يم بحريني ايرماني ناس عموقية سعودية قلتها وانا بقولي والله اني صادق والمشاعر كلها من صدق قلب ونيه ما كتبت بيات شعري لجل ادور حاجة ولا ابي منها جزاء ولا ابي عطية والعطاء شيء من الله والله اللي يعطي والقناعة كنز من ربي وانا راعية والله اني موت ما نزلت نفسي حتى لو اقص ثاني احسن لي وقص صيدية والله ان اموت ما نزلت نفسي حتى لو القص انساني احسن لي واقص يديه حتى ناصر لاعطاني شيء ما خزنته راح كله في سبيل الضيف والعانيه واكثر الشيخان يعطي غير لا منها اعطى قام يحسب مدته بالفلس والربيه ولا ناصر لاعطى أكتر الشيخان يعطي غير لا من عطا قام يحسب مادته بالمنس والربيع ولا ناصر لا عطا تدرون كم هو يعطي مادته تهز من عجز المالية. استاذ ابو حمد استاذ ولا ناصر لا عطا تدرون كم هو يعطي. خزنة المالية وبغيت ازعل الشيخان لاجل عيونه جعل يفدونها الشيوخ الكورة الارضية